يا ربي يا علم الحال إليك واجهتنا مال فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال اشكو اليك وابكي من شؤم ظلم وافكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القل والقال إليك وجهت لا فمن علينا بالإقبال وكلنا وصلح البال يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت روج علي وقصدها الجه والمال يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت لا يا ربي قد غلبتني رب وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني يا رب وقيدتني بلاك يا ربي أعلم الحال إليك وجهت قد استعنتك ربي, ربي على مداوة ربي قلبي وحل عقدتك كربي فانظر إلى الغم ينجا الله الله يا ربي يا علم الحال إليك وجهتنا مال فمن علينا بالإقبال وكلنا ومن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة وعصمه من شر اوبه لكل ما عنه قد حال يا ربي يا علم الحال إليك وجهت لا مال فمن علينا بالإقبال وكلنا وصلح البال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب لمفا يا ربي يا علم الحال إليك وجهت لا مال فمن علينا بالإقبال وكلنا وصلح البال يا ربي أنت نصيري رب فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بلي من لا جاء يا ربي عالم الحال إليك وجهت لا مال فمن علينا بالإقبال وكلنا وصلحين وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال الله يا ربي يا علم الحال اليك وجهت لا مال فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال الحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده وجهرا وبالغداه ولا صلا يا ربي علما الحق لا من يرى قلبي وكل ولم يخب فيك غلطي يا مالك بال وكلنا وصلح البال